شفو حال قالوا ما فهموا بيه ان ومن غير خير ان طول حياتي ما ما كل ايامي غرابيه ما في كنت كان في يوم همسك بعدك عيني عينى بينتهي الذكرى اللي فايدها هنا والسيبني في حال ليالي بقاسي يا غالي وانا وانا من حردي وخوف عليك عايز اطمن قلبي عليك لكن انا مش عارف ليه انا خايف عيني تضايق طول الليل الدمعي وانا والذكرى اللي فايدها هنا والسيبني من حيرتي وخوفي عليك عايز اطمن قلبي عليك لكن انا مش عارف ليه انا خايف عينيكي بعنيك وانا احلف بالله مالو الو Nie ma